وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَن تَقْنُ اللهُ الَّذِي أَنقَضَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا جُنُودَكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ فَإِذَا يَصْبِرُونَ فَالنَّارُ مَسْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَذِبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيمَنْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ انهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوف فيه لعلكم ورغوا فيه لعلكم تضربون فلنذيقن من كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد بِمَا بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس ننجعَنا ج أقدا من لك من الأسلي